বাংলা মানবতা সমাধান অ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالين أمين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتحه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 وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون, ثم يتولون من بعد ذلك وما أولا يَحْكُمُ بِهِنَّ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيونَ وَالْأَحْبَارُ بِنَسْتَحْفِظُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَكَانُوا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُنَّ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قليلا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 فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله أكبر الله أكبر سبع الله لمن حمده حمده الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لفي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الظالمين قما بين يج مصدق لما بين يدي من الدات وَآزهُ الإنجيل وتيناهُ الإنجلَ فيههُ وَمصدق لما بين ييد الدات وَهُ ع للمتقين والحكمم أهن الإنجل بما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 لكلُلّ جَعَنا مِكُ شِعد وَمِنهاج وَلَ شَ الله جعلك أَاحَِةَ ولكن وَ يَابِنُ وَكم في مَا آتكُ فَسَْبِقُ الخَير إ الله مَجعكم جًا فَيُونَبّك بِماَا كُ تُ فيه دَغتَك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 فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في يقولون يقولون نخشى ان تصيبنا دايره فعسى الله ان يغدي بالفتح او امر من عنده فيصبح فيصبح على ما اثروا في انفسهم نادمين وَيقول الذينَ آمنوا أَهؤُنا إِ الذيينَ أقُسمَم بالِلهه جَهدَ عمانَان إهُم لَكم إهُم لَكُم حبِقَت أحمالالهم فَأَصَْح خاصِرين ياأَهَا الذيينَ آمنوا ع من يْ تَدمكُم عنِه عن فَسَووفَ يأدِله فسَووفَ يأدَِّ بقومين ولكن على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يطيرون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 চাল্লাহ বল All right. निकटे मनोद कुरानी कर जिन्हें হাফেজ হাসান জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায়সলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ। আর কি আছে মমিনের দায়িত্ব জানার জন্য দেখুন সম্প্রচার সকাল সাড়ে ছটায় বাংলাদেশে উইটনেস ডাক নাইক ইন ব্যাটেল অব ওয়ার্ডস দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় মাঠে আর ওনারা এটা বেয়ে এত খুশি হয় তাদের জীবন পুরো বদলে যায় সবকিছু করতে রাজি আছে ইসলাম করতে পরিমিত পদ্ধতির সাথে ইউকেতে অনেক জায়গায় দেখা যায় যারা स्तावित नीतिमाल जार द्वारा कार्यकी भावे इसलम प्रचार सम्भव देखो डावर कवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 والعدوان واكلهم السحت لا باس ما كانوا يعملون لولا ينهاههم الربانيون والاحبار عن قومهم الاثم واكلهم السحت لا باس ما كانوا يفنعون سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من جن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم جاءو مبسطا ينافق كيف يشاء ولا يزيدا كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغyana وكفرا والقينا بينهم العدا والدو والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نار الحرب اطفاها الله في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا منهم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 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهَا رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فريقا فريقا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعنوا وصنوا ثم تاب الله عليهم ثم عنوا عن كثير منهم والله بصيرا يا الله لمن حمداه लकार अपार्पद के सुरक्षित न रखते परि আপনার সম্পদ কে না বৃদ্ধি করতে পারেন কিন্তু আটচল্লিশ নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক शून्य शर्टकोड तीन शून्य शून्य शून्य आठ तीन सोएसिडम एट द रेट पीस टी डट ईस मानवतार समाधान কালাম ওর আন বুঝতে হলে সহায়ক হিসাবে হিসাবেশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুমুল ওর আন শিরোনামে कुरान भल भाव बुझवार जी की विषय ज्ञान रखा जरूरी जानते हम देखु উলমুল কুরান ও ইসলামী আদর্শ প্রতি রবিবার রাত সাড়ে আটটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে ইস বাংলায়